يات بَيّنَات وَلِكَافِرينَ عَذَابُ مُهِين يَوْمَ يَبَعَثُهُم اللهَّهُ جَمعًا فَيونَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُ أَحصَهُ اللهَّهُ وَنَسُول وَلَّهُ عَلَ كُلِّ شَيئ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 أدَنَ مِن ذَلِكَ وَل أَكثَرَ إِللا هوو معَهُ أَنَ مَا كانَوا ثَُّ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 وَيَتَنَا جَوونَ بِالْإِثْمِ والالْعْدَوانِ وَمَعْصَةِ الرَّسُولِ وَإذَا جَ أُوكَ حَيَّّكَ بِماَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولونَ فِي أَمفُسِهِمْ لَلَا يُعَِّبُونَ اللهَّهُ بِم نَقُول حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَّكُ اللهَّهَ الذي إلَيْهِ تُحشَّرُون إَِّ مَنَّْ جوَامِنَ الشَّيطان لَحْزُونَ الذيينَ آمَنُوا وَلَْسَ بِضْوذِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذنِ الل وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ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 تَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا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 استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب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 Hvala po Jazd福,gas же igrako, TV-Se theoso igra CANH, vej tečel je u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 كحزب الله انا ان حزب الله هم